ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان تشيد ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم ذَٰلِكَ مَن تَمَّ عُمُرُهُ سَنِينٌ إِذْ قَالَنَا أَخُونْ صَالِحٌ أَنَا تَسْتَقُونَ إِنِّي لَكُم رَّسُولٌ أَمِينٌ فَاسْتَقِيمُوا وَأَطِيعُوا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آلين في جنات وعون وزرع ونصر طلعها هضين وتنفتون من الجبال بيوتا فارهين اتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امرا في الفساد الذين يشهدون في الارض ولا نصيرهم قالوا انما انت من المسحرين ما فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معروم ولا تمسوها بخوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ويأخذكم عذاب يوم عظيم لكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له